وَمَتَلُ الَّذينَ يُ فِقُونَ أَمولَهُ مُذَتِ غَ أَمَضُضاتِ اللهِ وَتَسْبِ تَمِّن أَم فُسِهٍ كَمَ فَلِجََّ كَمَ فَلِجََّةٍ بِرَبُوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُم فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِح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 نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذو دعفاء فأصابها إعصار فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبجن الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا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 وَحَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاء وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُمْ க إلا uأَ bà